السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اكبر حخام يهودي من حخامات الجزيرة العربية زمان كان اسمه ابو يوسف الاسرائيلي نظر لوجه النبا عليه السلام نظرة واحدة بقى واحد من المبشرين بالجنة اسمه عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه اللي النبا عليه السلام قال عاشر عاشرة في الجنة من الاوائل على البشرية في الجنة رضي الله عنه وأرضاه واحد من اكبر الحاخمات الاسرائيليين ونظر نظرة واحدة ف وجه النبا عليه السلام قال أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. وحشتنا رسول الله. وحشت كل ذرة في قلبنا يا حبيب الله. وحشت كل ذرة في روحنا وانفسنا يا رسول الله. وحشتنا يا نور الله وحشتنا يا حبيب الله. عليه أفضل صلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. عليه الصلاة والسلام. الكلمة اللي سيدنا عبر ابن الخطاب قال لك يا حبيب الله. هي اللي الأمة كلها بتقولها لك النهاردة. وهرف عن الله إلا بك احنا كنا ايه يا جماعه قبل محمد عليه الصلاه والسلام قبل رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل الاسلام قبل القران احنا كنا ايه عن الله الا بك الدرس بتاع النهارده كله شرح كلمه الخطاب لما قال عليه الصلاه والسلام وهرف عن الله الا بك يا الله عليه الصلاه والسلام الواحد لما بيقرا المرحله المدنيه طول المرحلة المكية النبي ومكة النبي ومكة النبي في قريش النبي في مكة ايش بقى بيطالب في مكة فجأة المرحلة المدنية بعد ما انه بعصم هاجر لما تيجي تدي دروس سيرة تفاجأ انك خلاص كنت مكة بعدتش بتتاهل على طول المدينة يترب المدينة المدينة احساس الاستبدال احساس ربنا ادى المكة 13 سنة فرصة انتوا اللي تقود العالم انتوا اللي تبقوا عاصمة التغيير في العالم يلا فرصة ما خدوش الفرصة استبدلوا وبقت عاصمة التغيير في العالم هي المدينة المنورة احساس استبدال احساس وحش قوي قوم فوقي اشتغل انصور النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تستبدل قبل ما ربنا يجيب حد غيرك يبقى متنين قبل ما ربنا يجيب واحدة غيرك تشتغل في الدعوة قبل ما ربنا يستبدلك في حفظ القرآن أو يستبدلك في طلب العلم أو يستبدلك في الدعوة إلى الله أو يستبدلك في الشغل الدعوة في الجمعة ولا في النادي ولا في أي مكان قوم احساس الاستفدال احساس وحش قوي النهاردة هنتكلم عن اعظم شخصية في التاريخ حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اعظم شخصية اول حاجة اعظم شخصية تغييرية في التاريخ اتنين اعظم شخصية مؤثرة في التاريخ مش بس مغيرة مؤثرة في التاريخ تلاتة اعظم شخصية انقذة المرأة وغيرت وضع كل امرأة على وجه الأرض مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما نشوف في الوقتي باكري نتكلم عن جوانب خطيرة من حياة النبع السلام أخرى ولكن تعالوا نبدأ تعالوا نعطر أذننا إن إننا نسمع عن حبيب الله تعالوا نعطر ألسنتنا إننا نصلي على حبيب الله تعالوا نعطر قلوبنا وأرواحنا إننا نعيش مع حبيب الله عليه الصلاة والسلام تعالوا يا جماعة نعيش في جنة الصلاة على رسول الله صلى الله وسلم ونقش في جنة الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر شخصية مغيرة في التاريخ كله بصمات محمد في التاريخ البشري لم تمحوها Pearl� rock seldom ولسه بصمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير لم تمحوها الأيام عليه في والسلام النبي عليه السلام سأول مهاجenza يا اخواني النبي لما هاجر الوضع تغير النبي كان قبل كده داعية إسلامي كان مربي فكان علي محد يقوله انا مشلى liquid central يقوله هادئيلك ادعي ربنا الوقت يبقى حاكم الوقت يبقى قائم الوقت يبقى الأعرابي بيجي له يقول له اعطيني من مال الله فإنه ليس مالك بقى مسؤول في ناس بيجي بامتياز كدعاء وكبقوا ربين وكعباد ولكن أول ما يشيله مسؤولية مجتمعية بيحصل مشاكل وبيظهر الوضع إنه بقى عليه الصلاة والسلام فجأة بقى حاكم الدولة فجأة بقى قائد الدولة ومسك دولة ايه دولة مدمرة سياسيا بقالها مئة سنة في حروب اهلية و... و... وكلها حصون الناس كلها مرعوبة كل كذا عائلة بنيالها حصن من قطر الرعب والخوف كانت ارض الخوف دولة مدمرة صحيا كان اسمها في جزيرة العرب ارض الوباء من قطر الوباء القاتل ابو النبي عليه السلام نفسه جمات في الوباء ده دولة مدمرة سياسيا الفرقة تسدها وكلها فرقة دورة مدمرة اقتصاديا فقر رهيب دولة مدمرة اجتماعيا ارض الحرب الاهلية وارض الفرقة وارض الوباء وارض الفقر دولة مدمرة دولة منتهية ولكن هي ده اللي رضت تشيل الدين وده اللي رضت باركان البيع الخمسة وشروط البيع اللي نبع السلام بيع عليها في باعة العقبة الثانية دول الوحدة اللي رضوا ما قدمناش بديل معجزة الاسلام بقى معجزة تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام مش بس كده مش بس الضمار الشامل اللي كان في يترف ده ده كمان الـ الـ واليهود المستوطنين وسيطرت اليهود على رأس المال مش بس كده ده كمان اتحطوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام وفتعل قدام النبي حواجز رهيبة اليهود يحاولوا يسدموه ويحاولوا يقتلوه ويحاولوا يرمع صخرة من فوق البيت ويحطوه في, في النشاء سم المنافقين حاولوا يقتلوه الـ الـ اليهود والقريش كل شوية يجوا حربوه المشركين كل شوال يبعطلوا بعد عسكري عايزين يدمروه عايزين يقلقوه عايزينه ما يقدرش يحط رجله على أرض صلبة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام أقام من هذا الوضع دولة قعدت 1300 سنة تقود العالم 1300 سنة لحد سقوط الخلافة الإسلامية وده أطول عمر دولة قادة العالم في التاريخ ولسه تقود العالم تاني بإذن الله سبحانه وتعالى رسول اللي عمل إيه, إيه؟ عمل خطه مهوله عمل شريطين قطر وعمل قطار الاصلاح شريطين القطر اللي هم ما فيش اي قطار اصلاح اقتصادي والسياسي والصحي ونهضوي التنويه هيمشي غير عليه النبي بالوضع ده بعد 7 شهور بس كان خارج بدء السرايا والحركه الجهاديه من النبي عليه الصلاه أول حاجة عمل شرطين القطر الصلة بالله بنى المسجد ومئة الإيمان والتربية والصلة بعض المؤخاء الأول شرطين القطر لأي حاكم أنا بقول لرسالة لأي حاكم عايز يصلح تنمويا واقتصاديا ونهضويا واجتماعيا وصحيا هتف شل لو قطار الإصلاح ملوش شرطين يمشوا عليه شريط الصلة بالله الروح المعنوية بتاعت الشعب وشريت الصلة بعض اللي هو الترابط والمؤخاء وده اللي النبع السلام عمله بعد كده قطار الإصلاح نزل أول عربية في قطار الإصلاح الإصلاح الإجتماعي الإصلاح الإجتماعي أول كلمة النبع السلام قالها للأنصار لما خمسمائة واحد راحوا بالسيوف يدخلوه المدينة ويحموه فرحانين باستقباله بعد الهجر عليه الصلاة والسلام أول كلمة قالها أفشوا السلام الايه؟ السلام وقفشوا يا رسول الله ده انت جاي أرض الحرب الأهلية ده انت جاي أرض الكراهية ده انت جاي أرض الأوس والخزرج واليهود ده انت جاي أرض العداء والطار وكل واحد بقتل من بيته واحد وقتل من بيت حبد جاره واحد يا رسول الله سلام احنا في يوم الأيام يدخل بلدنا السلام أفشوا السلام وأطعيموا الطعام يا رسول الله ده احنا مفيش حد يعني ده كل واحد بيأكل نفسه بالعافية أطعيموا الطعام وصلوا الأرحام طب أرحمنا لسه كفر ومش راضين يسلموا صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام ويبقى فيه سر بينكم وبين الله بش كل حاجة فاشخرت العرب وفشخرت أسواق العرب بينكم وبين الله سر عشان ربنا يسددكم يا فتدخلوا الجنة بسلام البداية سلام والنهاية سلام سلام في الدنيا وسلام في الاخرى هو ده الاسلام جاي ادنى السلام هو ده سنة النبي عليه الصوت والسلام نبي السلام سلام الدنيا وسلام الاخرى محمد عليه الصلاة والسلام عمل descon tematy الناس بدا تحب بعض الناس بدا تت chopp حاجه الاصلاح الصحي يعني الاصلاح الصحي ما هو ارض الوباء było ناس موجواء ايام كورونا العالم كله قفل اشتغل ازايana ا襟رينا انا موريض اشتغل ازايان انا مشاهد نفسي اشتغل ازايا اوان عند حما نسألالله العافية طب ايه الحل؟ ما عنديش حل ما زمان يعني ايه وباء وحنحاربوا ازاي المشاكلة اللي ازاي دي لازم تتواجه من بدري اتواجهت بالدعاء انبع إن السلام دع الله ان يخلص المدينة من الوباء وربنا خلص المدينة من الوباء ووباء عام بالدعاء يعني انت ربنا ينجيك من اي مرض واي وباء واي مشكلة بكلمة يا رب بس انت ربنا استجاب الدعاء في المشكلة الصحية دي لما الناس حبت بعض لما حصل اصلاح اجتماعي لما ربنا يرانا بنحب بعض. ربنا بأسهل دعوتها يغير حلنا الحب لما يرجع إجابة الدعاة تبقى أعظم تالت نقطة النبع السلام عملها تغيير اسم اليسرب تغيير الاسم بأسمها المدينة يا الله يعني إيه المدينة أنا وأريكوا المدنية. انا وأريكوا الإسلام بقى لما يحكم. انا وأريكوا المدنية اللي حقيقي. عشان ما يجيش حدا علمان يقول لك يعني إيه مدنية ويعني ايه. أنا وأريكوا المدنية اللي حقيقي. بحقيقي. الإصلاح الرابع كان الاصلاح السياسي. النبي حط الدستور مع كل اطراف المجتمع المدني في المدينة. ومع اليهود حط بنود الدستور اللي حكمت العلاقات. عليه الصلاة والسلام خطوات مزيلة الخطوة الخمسة الإصلاح الاقتصادي بقى بنى سوق إسلامية لأن اليهود كانوا مسيطرين على رأس المال بنى سوق وبحلات ويجي الصحابة ويجي الأنصار والمواجرين ويبدأ يبقى في سوق إسلامية وحرية اقتصادية الأطر بتاع الإصلاح نزل على الشرطين بتوع المسجد بيئة الإيمان والتربية والمؤاخاء الصلاة بالله والصلاة بالبعض اتغيرت المدينة وبقت المدينة المنورة وبقت بعد أرض الخوف بقت أرض الأمان بعد أرض الحرب بقت أرض السلام بعد أرض الفقر بقت أرض الرخاء ألم آتيكم عالة فأغناكم الله به مش دي الكلمة اللي قاله لهم يوم حنين عليه الصلاة والسلام يوم تزاق غنائم حنين ألم آتيكم عالة على يعني بتشحتو فاغناكم الله بيه بيته أغنية وبقيتو ملت مليونيرات وبقيتو بقيتو وبعد أرض الوباء بقت أرض الشفاء طيبة طيبة من الشفاء يا طيبة عن أرض الشفاء بقت أرض الشفاء اتغيرت معجزة الإسلام ومعجزة سنة النبى عليه السلام نفس سنة النبى اللي غيرت الأرض ده في هم الأيام لسه بين إيدينا ولكن النفوس بتاعتنا هي اللي اتغيرت لما الإسلام بيبقى حاكم ومحكوم روح عند الحاكم وروح عند المحكوم وورا محمد عليه السلام الدنيا كلها بتتغير نفس عطاء القرآن نفس عطاء سنة النبع عليه السلام لسه موجود وربنا وعدنا به بس لو احنا رجعنا اعظم شخصية مغيرة في التاريخ تاني حاجة اعظم شخصية مؤثرة في التاريخ مؤثرة يعني ايه مين اللي اصر في اتباعه زي محمد ابن عبد الله عليه السلام يا اخوانا يعني كل الاديان بيت شتم رموزها حدش بيعمل اللي بيحصل في الامة الاسلامية لما النبع السلام بيعتد عليه والغليان العام في الامة والبركان العام في الامة لما النبع السلام بيعتد عليه انا عايزك تشوف بس الصحابة عملوا ايه مع النبع عليه السلام واستحملوا ايه ابن مسعود ودنه طارت ووقف جولة بيدعوا الى الله خباب ظهره الكوة وهو بيكلم عن ربنا الزبار ابن العوام جاله أمراض صدرية وهو صمم يثبت على الدين من تعذيب آهل له زنيرة, زنيرة اتعمت من التعذيب أمه شرائك اتطلقت سميت أتلت أنا عايزة تتخيل بس الصحابة ستحمل وقكم عن النبي عليه الصلاة والسلام وفضلوا مكملين فيش حد منهم يسمى النبي عليه الصلاة والسلام فيش حد منهم يتخلى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتخلى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أنت كده انت كده! السباد عندنا في ضيننا! مستعدين انا ان نكثبت ورا النبا عليه السلام هذا السباد! منحب النبا عليه السلام الحب اللي يغيرنا! ويخلينا نتأثر قلبيا بسنة النبا والسلام! ان احنا مهما كان نستحمل في طريق سنة النبا عليه السلام! انت كده وانت كده هو ده الدين جماعة! النبا عليه السلام رقم ثلاثة! ما فيش امرأة على وجه الارض! ليس مدينة بالفضل لمحمد ابن عبد الله عليه السلام! اكتر شخصيه حررت المراه في التاريخ وغيرت وضع المراه في التاريخ عليه الصلاه والسلام المراه قبل رسول الله انت عارفه انت كنت بتتعاملي ازاي قبل الرسول لا احد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعلى فكره سيدنا عمر وقت بنته قبل النبي عليه الصلاه والسلام بنته لما كبرت مش طايق لا فاخدها كده وهي البنت طبعا تخيلي بقى انت لو طفله صغيره وباباك جه تعال خرجك بالعربيه تبقي طايره فرحانه البنت خارجه معاه فرحانه وبتحس ان باباها يفسحها راح بير وبيرميها و ايه تستغيث بيه ابتاه ابتاه رماها ودفنها دفنها و موتها حية سبحان الله العظيم ده ده كنت بتتوقدي قبل النبع عليه الصغير طيب افرد بقى باباكي كان بارك بقى, بقى. لا يحل لكم ان ترفوا النساء كنت بتتورسي يجي في الورث الـ الـ الاب مات البنت تتورس مع الفلوس طيب افرد بقى لا الموضوع كده وتجوزت وجوازها حلوة والدنيا عادية كان انواع الجواز بقى فيه نكاحي بدل بدل اجوزك بنتي وتجوزني بنتك بدل استبدال زي ما احد بنبنده العربية مع نكاح الاستبداع نكاح الشغار نكاح الخدن والعزو بالله الزنة السري بقى للإسلام زي ما بعد كده نكاح الخدن نكاح كان انواع بشعة من التحمل مع المرأة في المجتمع والستات في الاخر عايزة فلوس تعلق راية حمراء على بيتها يبقى دي ولا عزو بالله انسان بغيك انت محملة باشعة من اللي حرارك من اللي بداك قدر من اللي يقولك تتحجبي اه ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذيني من اللي حماك من التحرش موقعت الحماية من التحرش ذلك ادنى ان يعرف انت مسلمة مؤمنة طقية بحجاب امات المؤمنين فلا يؤذيني حدش يقدر يقرب منك من اللي حماكي من اللي نزل صور باسمك من اكبر صور القرآن من اللي شرع تشريع ليك عشان تعرفي فضل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ما تتخنائش مالحجاب من ما تتخنائش مالسنة من ما تخنائش يامك كلمه سنة دي يعني سعادة كلمه سنة دي يعني نهضة كلمه سنة دي يعني بناء كلمه سنة دي يعني اصلاح سياسي واصلاح اقتصادي واصلاح صحي كلمه سنة دي يعني صلى الله كلمه سنة دي يعني فردوس أعلى مع النبي عليه الصلاة السلام كلمة سنة دي لازم نغير الصورة الذهنية اللي عندنا عن كلمة سنة انها تحبيك وتتقيل و... و... و... وتمسيك بالدين واستضام بالواقع و... و... وتكاليف كلمة سنة دي يعني فرحة وسعادة ونصرة من الله كلمة سنة دي يعني سلام في الدنيا وفي الاخرة كلمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام رقم 4 اكبر شخصية اخذت بالاسباب في التاريخ وده رقوة تقريبة جداً يعني دايما الإنسان اصل دهب عصام اكتر انسان فدائي في التاريخ واكتر انسان ضحى فدايما الانسان الرباني يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي انا قلبي ما بينامش انا من ساعتها بحط راسي لحد ما بصحى انا قلبي عايش مع جلال الله ومع حب الله ومع نعم الله ومع ملكوت الله أنا اللي بينام عيني يا عائشة ولا ينام قلبي اللي كده المفروض بقى يتدروش يعني, يعني زي قول الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة عبد الرحمن طول اللي اللي بيصلوا احبوا دروشة بالنهار بقى والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام ناس عندها قوه اقتصاديه قوام اقتصادي توازن في الماليات فهم لطبيعه الدنيا والمستقبل ايه ازاي دي بعد دي؟ هو ده الدين هو ده الاسلام يدي سنه النبي عليه الصلاه والسلام هو ده طريق محمد عليه الصلاه والسلام امال ربنا سما والاسلام سما طريق محمد السنه ليه السنه يعني الطريقه الطريقه هي دي الطريقه اللي توصل للجنه هي دي عشان كده احنا عندنا طريقه مش محتاجين طرق مش محتاجين حد يعمل لنا الطريقة احنا عندنا الطريقة المحمدية النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم انجح انسان في الوجود اكتر انسان حط بصماته في وجه الزمن وفي قلب الزمن وفي تغيير وضع الكرة الارضية كلها عليه الصلاة والسلام مش عايز لسانك يبطل معي عليه الصلاة والسلام مش عايز لسانك يبطل لحظة عليه الصلاة والسلام زي ما النبي قال لأباية بن كعب لما بيقوله لك لكنصف صلاتي قال إن زدت فهو خير لك كل ما هتصلي على النبي أكتر كل ما هتزوج في الصلاة عليه أكتر عليه الصلاة عليه الصلاة تكفى همك ويغفر ولو مرة على النبي عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاةître عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة cepat al- nonsense ويلو لميت مرة صلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه وقت ثابت وورد ثابت مئة مرة عليه الصلاة والسلام مئتين مرة خمسين مرة عشرين مرة المهم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك عليك الصلاة والسلام يا حبيب الله وحشت كل ذرة في قلوبنا وحشت كل ذرة في كياننا وحشت أرواحنا وإنفسنا وأبداننا وحشتنا يا حبيب الله وحشتنا يا رسول الله الصحابي جالك يا رسول الله بيبكي بيقول لك شافك بأسأل أنا, أنا بحبك أكتب من أهلي ومن نفسي ومن أولادي ومش هشوفك في الجنة إزاي لإنك ما قامك أعلى مني إن بعصلا بشره ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هتبقى معايا في الجنه لو سمعت كلامي يا سلام ربح البيع يا كل مسلم ويا كل مسلمه هتمشي في طريق محمد عليه الصلاه والسلام اكثر شخصية قادت بالاسباب في التاريخ النهارده قرات حديث يعني اثر فيا جدا يا جماعه في كتاب الشمائل للترمذي اساله الله ان ييسر شرحه ان شاء الله باذن الله اعمل لكم الله اول ما دوره انه محمد تخلص باذن الله كتاب جبار اللهم يسر يا رب اللهم تقبل يا رب دي نيتنا يعني ونيه المؤمن قبلج من عمله الاعلى ربنا رزقنا الايمان وتبقى نيه صالحه الله يقبلها وييسرها سبحانه وتعالى حديث ان في غزوه أحد. النبي عليه الصلاه والسلام الصحابي بيقول ظاهر رسول الله عليه الصلاه والسلام بين درعين في غزوه أحد. يعني ايه ظاهر بين درعين يعني الصحابي كل صحابي لابس درع عشان يتحمى من السيوف والسام النبي لابس درعين درعين فجاي على الصخره ساعتها بقى لما عليه النبي طلع على صخره يعني هيبقى مكشوف لهم اكتر زي فحنين فحنين الصحا... الجيش هرب من حوالين النبي والنبي بيقول انا النبي لا كذب انا النبي ده المفروض تخلع ال... النايشين بتاعتك عشان ما حدش عارفك النبي كان عنده فدائية رهيبة وروح معنوية جبارة وقتالية جبارة عليه الصلاة والسلام فالنبي طلع على صخرة عشان ينادي على الصحابة عشان والرسول يدعوكم في اخرائكم النبي بيقولوك ارجعوا جاهدوا فجي يطلع مش قادر عشان تقل الدرعين وعشان الجراح اللي أصيب بها عليه الصلاة والسلام ف... ف... وعشان الضعف اللي جي في بدنه اللحظة... في هذه الغزوة فالنبع صلى الله عليه وسلم كانت الخوزة تهشمت البيضة تهشمت على رأسه حديد الكسر وال... والحلقات المغفر ال... الحديد دخل في, في... في لحم وجه النبع عليه الصلاة والسلام وشفته الجرحت واسنانه ده هيك كسرت عليه الصلاة والسلام يعني النبي كان مجروح مجروح والجرح كان بينزف بالدم وسادة فاطمة جات بعد كده وحرقت حصير وقعدت تحط الرماط في الجراح عشان الدم يقف عليه الصلاة والسلام والنبي وقع في الحفرة اللي كانوا حفرنا عبدالله ابن قمقه أقمقه الله فالنبي عصام كان مجروح فجي طلع مقدرش فطلح ابن عبيد اللي أمنايم كده عمل زي السلم, السلم السلم من السلامة يعني طلع عمل زي السلم والنبي طلع عليه الحد الصخرة عليه الصلاة والسلام طبعا فيها فدائية رهيبة وربانية رهيبة وشجاعة رهيبة ولكن كمان فيها ايه فيها أخذ بالأسباب رهيب درعين يا رسول الله نسحة والله يا جماعة يعني احنا اخوات وحبايب وخلونا نتكلم بصدق يعني أيام عز الكورونا كان احيانا الواحد كده يتكاسل يلبس كمامه يقول لك يعني هيقول لك يا عم بقى الدعاء اللي بيتكلمه عن ربنا هيلبس كمامه يا ابو سعد كان يجي في صدر الواحد الكلام ده وبعد يقول لا والاخذ بالاسباب الدين يعني انا متخيل ان النبي اصلا ممكن في الواقع ده كان يلبس كمامتين عليه الصلاه والسلام وكان يلبس انضف ماركه كمامة عليه الصلاه والسلام النبي داخل بمظهر بندر عنده بالزرعيه ولابس المغفر اللي حلقاته دخلت فوقه ولابس البيضه اللي هي الخوذه زي ما دخل فتح مكه انبه <سؤال> ازاي ده بعداه ازاي يا رسول الله قدرت قلبك يجمع لك النبي كان توكله توكل مع الأسباب وليس توكل على الأسباب كما قال العلماء توكل مع الأسباب وليس على الأسباب عليه الصلاه والسلام اكثر شخصيه خدت بالاسباب في التاريخ الكلام ده يخليك وانت تعبان رحت عالج رحت على ايه ربنا ادعي وروحت عالج لو عندك مشكلة لو عندك مرض لو عندك ازمه لو عندك فشل في حياتك اشتغل من وانت طالب في الكلية اسعى على رزقك موت نفسك في, في انك تشوف مصلحتك في السعي على رزقك وعلىك ما تقعدش غلبان كده وربنا يشفيني وانا هدع ربنا مين اللي قال كده فين ده في القرآن والسنة قال الله عز وجل يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه دوروا عليه في كل حتة ولا تيقاسوا من روح الله مش يا بني يا لا تيقاسوا من روح الله اقعدوا ودعوا ربنا لا النص الاولان اذهبوا فتحسسوا روح وانطلق ودور عليه في كل مكان واخده من الاسباب وانت بتدور لا تقس من روح اللي اقول يا رب يا سلام المعادلة الاسلامية القرآنية النبوية الجبارة يا سلام لو انت مريض و... وركعتين في ركعتين دعاء وبكاء وانزلت تدور على علاج مرتك يا بختك بسرعة فرج اللي عليك او في الرزق او في اي حاجة يا ربنا سبحانه اصرع الحاسبين اصرع حد يشيل الهم اصرع حد يشفي اصرع حد يفرج الكرب سبحانه وتعالى النبع عليه اكتر واحد خد بالاسباه في التاريخ والنبع عليه السلام اكتر واحد فدائي رباني مضحي ضحى بنفسه حياته في الدين وعرض نفسه للمواقف المرعبة في التاريخ ازاي دي معدي حبيب الله محمد عليه السلام طب اجيب لكم كمان ميكس تاني حاجة غريبة اشيك واحد في الدنيا وازهد واحد في الدنيا ميكسات بقى حاجات مش محدش عارفت معبانها زي عباد الرحمن كده يبيتون لربهم وإذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا فاهم الدنيا وفاهم الفلوس وفاهم المعاملات المالية وقفوا عقية طولة للإصرف عنا عذاب جهنم دي معدي إزاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أشيك واحد في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام كان الخاتم بتاعه فضة وكان الفص بتاعه حبشي يعني مستورد قالوا يا إما مستورد يا إما ناقش الحبشة يعني حاجة جميلة مش أي منظر مش اي خاتم وخلاص عشان يختم للملوك لا الموضوع مش كده ان ابع السلام كان يلبس حلة حمراء حلة يعني حلة يعني بدلة يعني يعني جاكت وبنطلون زمان بقى كانت ايزار اللي هو مكان البنطلون والجاكت مكانه الرداء رداء و ايزار الاثنين متلياقين على بعض طاقم يعني يعني ابع السلام كان بطاقم يعني, يعني وكمان ايه يمنية يمنية يعني مستوردة يعني حاجة فيد مارك يعني حاجة عالميه في الوقت ده الاسواق العالميه للهدوم نبعصان كان الخف بتاعه حبشي ماهدي اليه من النجاشي نفسه رضي الله عنه وارضاه النبي عليه الصلاه والسلام كان لبسه جميل عليه الصلاه والسلام الثوب اللي النبي كان بيمرض فيه في موته كان ثوب قطري يعني يعني يقول لك ده نوع من انواع الثياب المخططه حاجه جميله وجايه برده مش مصنوعه لا في مكه ولا في المدينة جاية برده من جنوب الجزيره العربية يعني ده عليه الصلاه والسلام كان جميل كان شيك عليه صلوه وسلام ما فيش انه زاهد ما فيش مانع انه احيانا يزهد وكان له صبر وخطبه الجمعه مقابله الناس بقى وعموم الناس كان له ثوب مخصوص علي صلوه وسلام اتذكر لما جه قبيله من الاعراب واهدوا له ثوب من الحرير حرير حرام ولكن لو النبي عليه صلوه وسلام قال لهم الحرير حرام يا عم ده الناس دي جايه لسه تسلم واحده واحده الدنيا مش يعني اللي جه للنبي عصام يقول له هاسلم بس اصلي فرضين بس في اليوم اللي يوافق ادخل والاسلام هيجبر رجليك وهيجيب قلبك وهيجيب روحك فالنبع صلى الله عليه خد الصوب من حرير وحطه على كتصوب ملبسوش ولكن وبس كانوا بيكرموا بلوم إيه الجمال ده وإيش يا كاري عارف مثلا لما أجيلك البيت واجيبلك هدية مثلا طاقم معين من الزوء إنك تقوم تقيسه قدامي إيه الجمال ده ده جميل ده لو إنت جبت اللوم ده الزيت إنما تحطه وخلاء لا ما هدوم عايز في مناسبك ولا لا مأسك ولا لا كان شخصية جميلة شخصية مارنة شخصية حكيمة شخصية عظيمة عليه الصلاة والسلام أشيك واحد في التاريخ عليه الصلاة والسلام وأزهد واحد سيدة عيشة بتقول حديث والله يا جماعة ما في حد فينا في الدنيا الوقت يستحمله ولا للأمم المتحدة مصنفهم تحت خط الفقر يستحمله ولا موجود في الدنيا حد بالمنظر ده ولا لما رحنا أغندا بلد الـ الـ يعني مليانة فقر كان فيها فقر بالمنظر ده سيدة عيشة تقول كان يمر الهلال طلو الهلال طلو الهلال شهرين لا يقض في بيتنا نار ما فيش حدة تعيش سخنة فيش حدة ما مع النار حتى العيش نفسه نار فيش حاجة مطبوقة ما فيش حاجة سخنة فما كان يعيشكم يا أم المؤمنين قالت الأسودان يعني شوفوا العيشة كان صعبة ازاي التمر والماء ماكل طوا كان احي بعض الانصار كده يجيبوا هديه كده كل كذا يوم شويه دا دا دا دا. النبي وزوجاته التسعه عليه الصلاه والسلام طب ايه ده طب عليه الصلاه كان زاهد هذا الزهد عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام مات وما شافش ابسط انواع الاكل أنواع المشويات عليه الصلاه والسلام كان زهده رهيب في الدنيا زهده رهيب من حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام ده عجيب الواحد لما بيشوف النبي واولاده بيموتوا وهو مكمل احفاده بيموتوا وهو مكمل مراته بتموت وهو مكمل اصحابه مكمل. أنا, مكمل. انا مش هقف. انا قلبي الله انا خلاص عرفت إن دي كده كده ضرب تلاء وانا مع الله سبحانه وتعالى انا مع رب العرش العظيم سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام يعني حتى لما جاء ينتقم النبي عفا عن هبار بن الاسود قاتل السيده زينب السبب في قتل السيده زينب وهي كبر اداب على وحشي قاتل عمو حمزة ابن عبد المطلب النبي عليه الصلاه والسلام عفا عن ابو سفيان اللي قلب العرب كلها عليه النبي عليه الصلاه والسلام عفا عن ملك بن اللي كان هيتقتل النبي عليه الصلاه والسلام والجيش كله كان هتهزم بسببه فيه هوازن وثقيف في حنين غزوه حنين ودهم مئة النوق وده النبي عليه الصلاه والسلام عفع. ولكن مين اللي النبي عليه الصلاه عنهم لما دخل وقال لهم فيه ستة يوم فتح مكة لو رأيتمهم متعلقين بأسطار الكعبة ايه وعد سبحوهم ابن غطل لما تعلق بأسطار الكعبة قال لهم قالوا له رسول الله متعلق بأسطار الكعبة بعد فتح مكة قال لهم اقتلوه ليه؟ ابن غطل كان لما, لما ساب النبي عليه الصلاة والسلام مرتد عن اسلام مشكلته انه مرتد من المرتدين كانوا كثير يعني المرتدين كانت حاجة موجودة انما مش معنى ده لان ده كان عنده مغنيتين حاجة يعني ايه حاجة خطيرة بقى واحده اسمها ساره وواحده اسمها يعني مغنيتين يعني صخرهم للغنى للشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخدم الفن في حرب الدين استخدم الفن وعلى فكره ان النبي ابعدهم هم لو شفتوا القاسم المشترك الرهيب بينهم انه كانوا شخصيات اعلاميه بتحارب انما عصام اعلاميين النبي الحرب العسكريا وعفى على الحرب السياسي وعفى على عليه عليه الصلاه والسلام. انما حرب النبيовали من النبي اعلم, كان عارف قيمة الاعلام قيرا اخر عنصر اختم به اخطر شخصية امنت بقيمة الفن ووظفة الفن في خدمة الدين ووظفة الاعلام في خدمة الدين عليه الصلاة والسلام المفروض ان يا كل واحدة في كلية اعلام مخادرة لادن بخدمة الدين بالاعلام اخدمة الدين بالفن اخدمة الدين بما تستطيعوا على مراد الله و Reagan على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبST zak~~فنة الدين النبي استخدموا تخيلوا في حنيين، اثناشر الف مسلم والكل هرب! الكل جري! والنبي على السلام اللي فاضل معه ابو صفيان من الحارف اللي بقاله لسه 30 يوم أسلم في فتح مكة وماسك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عمل ايه؟ النبي يرجع الناس ازاي؟ أنا النبي لا كذب متفاعلون متفاعلون بحر من بحور العروض أنا ابن عبد المطلب متفاعل! النبي على السلام! النبي يرجع صحابه بالفن النبي استخدم العباره الدينيه في الموقف الرهيب ده ليه؟ اصل الفن بيشد الناس حتى لو لو الناس في الموت النبي عثمان استخدم اله فني اداه فنيه استخدم اسلوب فني في جذب الجيش النبي عثمان كان النبي كان شخصيه واعيه جدا يا مع النبي عثمان مش شخصيه امتياز عباده وامتياز دعوه وينزل ويصرخ في... بين ظهراني الناس بلا بي... اله الا الله ويقذف بالحجارة ويفضل مكمل وبس لا النبي كان شخصيه قابله للحياه الشخصية عارفة إزاي تم من البدين من غير ت لهندر الحياة عارفة إزاي تبقى متبين من غير ما تموت البني بنا الأدم جواك عارفة إزاي يجمع ما بين الإسلام و الإنسانية نبعى نبع السلام شخصية مهولة عايزة تدرس بفاصيل التفاصيل لو عمرك كله قد تدرس عظمت نبعى السلام مش هتقدر انك انت انك انت تحيط بعظمتك هذه شخصية عليه الصلاة والسلام السلام عليه أفضل الصلاوات من رب العالمين شخصية عظيمة شخصية مهولة عليه الصلاة والسلام. النبي وهو داخل في عمرة القضاء بعد عمرة الحديبية فحط ابن رواحة وابن رواحة ماشي اليوم نضربكم على تنزيله قعد بقى يتكلم شعره فابن الخطاب يقول له يا ابن رواحة أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر فيه يا ابن رواحة ارجع فالنبع السلام قال له ودعه يا ابن الخطاب فلا هي أشد فيهم من نطح النبي ده لو جبت 100 واحد, واحد قدامي انا اللي لو جبت 100 واحد قدامي وماسكين السهام وقاعدين يضربوا في المشركين اللي واقفين على الجبال واقفين يتفرجوا علينا واحنا داخلين مكه غصب عنهم نعتمر مش هتبقى في قوه اللي بيعملوه ابن رواحه يعني النبي دعانا لاسلامك هوليود النبي دعانا ان بعثه قال لنا ان الفن اقوى من السيف النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الفن اللي هي اشد فيهم من طحنا بالامريكا غيرت الصوره الذهنيه في العالم وفقافه العالم بهوليوود بالفن وبالاعلام فين الفن الاسلامي فين الاعلام الاسلامي مين فيكم يقدر ينصر الدين بهذه الصغور المقدسه المقدسه حسان بن ثابت النبي عصام كان عامل له منبر في المسجد ده بكان له منبر بيخطب عليه حسان كان له منبر بيطلع يقول الشعر عليه في نصره النبي عليه الصلاه والسلام ايه ده ويقول له ان روح القدس ينافح عنك ما نافحت عن رسول الله طول ما انت النبي بالفن والاعلام طول ما بده بينصرك روح القدس ده ما بينزلش غير على الانبياء هو سيدنا جبريل سيدنا جبريل بينزل على الفنانين سيدنا جبريل بينزل على فنان اسلامي لانه بي... لانه بيسخر الفن لنصره النبي عليه الصلاه و بيسخر الاعلام لنصره النبي السلام لو الاقتصاد بقى في سبيل الله والسياسه في سبيل الله والاعلام في سبيل الله والفن في سبيل الله يا سلام لو عشنا عشان ربنا يا سلام لو عشنا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حبيب الله مهما تكلمنا عنك يا رسول الله نحن كاليد التي تشير إلى النجم فأنا أشير إليه بيدي ولكنني لا أبلغه شوفوا النجم شوفوا الشمس اللي في السماء أنا, فين؟ أنا ايدي فين والشمس فين ايدي فين والنجم فين احنا بنشاور بس ولكن كل كلامنا لا يحب عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحب بها وهو الذي قال قدبني ربي إذا كان المربي للنبي هو ربنا إذا كان اللي ربنا ربنا اللي بناله شخصيته وأخلاقه وإيمانه ويقينه ونفسيته ربنا عليه الصلاة والسلام إزاي نحيط بيها؟ كلمنا النهاردة عن حبيب الله هل رفع عن الله إلا بك الله قد إيه ربنا رفعنا ورفع الأمة ورفع العالم بسبب النبي كل الحضارة اللي في الغرب بسبب النبع والسلام لا نبس بالحضارة الإسلامية اللي بسبب سنة النبع والسلام النبي غير وجه الأرض غير معاملة المرأة في الأرض غير نفيب الأرض عليه صلاة سلام وقب الخلاافة وق الحبارة وقام الصحاب عليه ستة صسلام أكثر شخصية ميرة في التريخ. وأأكثر شخصية مؤثررة في التاريخ وأأكثر شخصية, شخصية غيرت وضع المأة في التريخ وأشييك واحد في الدنيا. وأزد واحد في الدنيا عليه صلاة سلام. عليه الصلاة والسلام. وأكثر واحد خد بالأسباب في الدنيا وأكثر واحد رباني مضحي فدائي قلبه عايش مع الله في الدنيا عليه الصلاة والسلام وأكثر واحد احترم الفن والإعلام في الكفاءة أن أول مشهد في الجنة في القرآن اللي, اللي ربنا يسره على لسان النبع السلام أول مشهد في الفردوس الأعلى ولمن خاف مقام ربيه جنة أول مشهد ذوات أفنان الفن اكتر حاجه بتبهر الإنسان اول ما يدخل الفردوس الاعلى الفن الالوان وفن الأشكال وفن التصاميم وفن اوراق الشجر وفن الالحان وفن الم... الموسيقى وفن اول حاجه بتبهر الفن فالنبي عليه الصلاه والسلام قدوه للبشرية قدوه في الاصلاح قدوه في التغيير جميل علينا كبير أو... كبير قوي عرفته بعد درس النهارده ليه يا شباب عرفته يا امه محمد بعد درس النهارده ليه لما ب... لما عمر بن الخطاب قال للنبي لا انت احب الي من كل شيء إلا بنفسي قال له لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك ازاي ما تحبوش اكتر من نفسك انت مين تحب نفسك نفسك دي عملت ايه نفسك دي غيرت ايه نفسك دي عبرت ربنا قد ايه نفسك دي فضلت على الامه ايه نفسك دي ربنا زكاها ايه انما نفس النبي عليه الصلاه والسلام شوفت ربنا سبحالهестно على زكاها ورفعها وفضلها وقدي بقى لازم تحب نفس النبي أكتر بنفسك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه انت نحري نحرك انت تضحى بنفسك عشان النبي عليهس тогоick وأي حاجة النبي تعرض نفسه لها عشان نصرة الدين انت تعرض نفسك له عشان نصرت الدين وتقول ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسك زي النبي يجوه ويعطش ويضحى عشان الدين وانا ما عاملش كده ربنا يقومنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام و على ملة النبي عليه السلام. و يميتنا على ملته. وعلى على سنته. و في زمرته. ويرزقنا يرزقنا الفردوس الأعلى في جواره. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم ارزقنا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا حزبا يوميا. و يوميا للصلاة على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. و اجعلنا من يكثرون الصلاة عليه يوم الجمعة يا رب. يا رب لن تطاع إلا بإذنك. اللهم ارزقنا الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من أنصاره في الأرض اللهم اجعلنا من أنصار سنته في الأرض اللهم استعملنا ولا تستبدل بنなく اللهم استعملنا ولا تستبدل بنなく اللهم, اللهم اجعلنا من أنصار دينك في الأرض يا رب العرش العظيم اللهم, اللهم صلي على الحبيب محمد صلاةً ترضى بها عننا اللهم صل على الحبيب محمد صلاةً تغفر بها ذنوبنا وتلمي بها شعفنا اللهم صلّ على الحبيب محمد صلاةً تصلح بها بالنا اللهم صلّ على الحبيب محمد صلاةً تشفي بها أمراضنا اللهم صلّ على الحبيب محمد صلاةً تعافينا بها من سقامنا اللهم صل على الحبيب محمد صلاةً توسع بها أرزاقنا اللهم صل على الحبيب محمد صلاةً تؤدي بها الديون عنا اللهم صل على الحبيب محمد صلاه تعافينا بها في ابداننا اللهم صل على الحبيب محمد صلاه تطهر بها قلوبنا وتذكي بها نفوسنا اللهم صل على الحبيب محمد صلاه تهدي بها اولادنا وتصلح بها في ذرياتنا اللهم صل على الحبيب محمد صلاه تحفظ بها علينا نعمك اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تصلح بها صلاتنا وترضى بها عنا وتغفر بها ذنوبنا وتعطق بها من النار رقابنا وتستعملنا بها لنصبت دينك في الأرض اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تنقذ بها أمة محمد وتردهم بها إلى دينك ردا جميلا يا رب يا رب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اهدنا وسددنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية برحمتك وكرمك وجودك ولطفك وودك يا مالك الملكي هذا الجلال والإكرام يا رحمن يا ودود يا أحد يا صمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك اسمعي تاني اسمع تاني اسمع الدرسي تاني وأتصلي عليه وأصعد والله يا أخوانا ساعة أجيب مقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي عليه أصلي عليه بسخن نفسي بحس نفسي وأصلي عليه عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزاكم الله